بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو مجلس الرابع من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وكنا توقفنا في سورة البقرة عند قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب قال المفسر رحمه الله وإذ نجيناكم يعني أسلافكم وأجدادكم عدها منة عليهم لأنهم نجوا بنجاتهم من آل فرعون قال قومه وأتباعه وأهل دينه وهو الوليد بن مصعب ابن الريان وكان من القبط من العمالقة وكان قصيرا طويلا اللحية أشهل العينين صغير العين اليسرى أعرج وكان شجاعا ساحرا كاهنا كاتبا حكيما متصرفا في كل فن واسمه عند القبط ظلما وعمر أكثر من أربعمائة سنة وفرعون علم, عل... علم لمن ملك مصر يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب أشده وأسوأه وذلك أن فرعون جعل بني إسرائيل خدما وخولا وصنفهم في الأعمال فصنف يبنون وصنف يحرثون وصنف يخدمونه ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية يذبحون أبناءكم اصل الذبح الشق والتشديد للتكفير ويستحيون نساءكم يتركونهن هنا أحياء وذلك أن فرعون رأى في منامه كأن نارا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر واحرقت كل قطيم بها ولم تتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عرق فقالوا سيولد في بني اسرائيل غلام يكون على يدي هلاكك فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل ووكل بالقوابل فكنا يفعلنا ذلك قيل إنه قتل في طلب موسى 12 ألف صبي وقيل 90 ألف وليد وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل فدخل رؤوس القبط على فرعون وقالوا إن الموت وقع في بني إسرائيل فتذبح صغارهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع العمل علينا فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويسرقوا سنة فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها قرأ أبو عمرو، وهستحيون نساءكم بإضغام النون في النون وفي ذلك قال اختبار من ربكم عظيم قيل البلاء المحنة أي في سوءهم إياكم سوء العذاب محنة عظيمة وقيل البلاء النعمة أي وفي إن إياكم منهم نعمة عظيمة والبلاء يكون بمعنى النعمة وبمعنى الشدة والله تعالى قد يختبر على النعمة بالشكر وعلى الشدة بالصبر وإذ بكم البحر معناه فرقنا البحر بدخولكم إياه والفرق الفصل أيذكر أيضا منتي عليكم بأن جعلت لكم البحر أفراقا أيثن اثنى عشر فرقا وبكم للباء وجهان أحدهما لكم وباء قد تجيء بمعنى اللام قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق أي لأن الله والثاني أي بدخولكم فتكون الباء على حقيقتها وسمي البحر بحراً لاستبحاره أي اتساعه وانبساطه ومنه قيل للفرس بحر إذا اتسع في جريه وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى موسى أن يسري ببني إسرائيل من مصر ليلا فأمر موسى قومه أن يسريلوا في بيوتهم إلى الصبح. وأخرج الله كل ولد زنا في القبط من بني إسرائيل إليهم وكل ولد زنا في بني إسرائيل من القبط إلى القبط حتى رجع كل إلى أبيه والقى الله الموت على القبط فمات كل بكر لهم من شاب وشابه فاشتغلوا بدفنهم حتى أصبحوا وخرج موسى في ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل لا يعدون ابن العشرين لصغره ولا ابن الستين لكبره وكانوا يوم دخلوا مصر مع, مع يعقوب اثنين وسبعين إنسانا بين رجل وامرأة فلما أرادوا السيرة ضرب عليهم التيه فلم يدروا أين يذهبون فدعا موسى مشيقة بني إسرائيل وسألهم عن ذلك فقالوا إن يوسف عليه السلام لما حبروا الموت أخذ على إخوته عهدا الا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم فلذلك استد عليهم الطريق فسألهم عن موضع قبره فلم يعلموا فقام موسى ينادي انشدوا الله كل من يعلم أين موضع قبر يوسف إلا أخبرني به ومن لم يعلم به فصمت أذناه عن قولي فكان يمر بين رجلين ينادي فلا يسمعاني صوته حتى سمعته عجوز لهم فقالت أرأيتك إن دللتك على قبره أتعطيني كل ما سألتك فأبى عليها وقال حتى أستأذن ربي فأمره الله عز وجل بإيتاءها أو بإيتاء سؤلها فقالت إني عجوز كبيرة لا أستطيع المشي فاحملني وأخرجني من مصر هذا في الدنيا وأما في الآخرة فأسألك ألا تنزل غرفة من الجنة إلا نزلتها معك قال نعم قالت انه في جوف الماء في النيل واصل هذه القصة وأصل هذه القصة موجود في حديث قصة اخراج جسد سيدنا يوسف عليه السلام قال نعم قالت إنه في جوف الماء في النيل فدع الله حتى يحسر عنه الماء فدعا الله فحسر عنه الماء ودعا الله أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر يوسف فحفر موسى ذلك الموضع فاستخرجه من صندوق من مرمر وحمله حتى دفنه بحبرون بجوار قبر أبيه يعقوب ففتح لهم الطريق فساروا وموسى على ساقتهم وهارون على مقدمتهم وندر بهم فرعون فجمع قومه وأمرهم ألا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصح الديك فلم يصح الديك تلك الليلة فخرج فرعون في طلب بني إسرائيل وعلى مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف وكان فيهم سبعون الفا من دهم الخيل سوى سائر الشيات وكان فرعون يكون في الدهم فسار بني إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر والماء في غاية الزيادة ونظروا فإذا هم بفرعون حين أشقت الشمس فبقوا متحيرين وقالوا يا موسى كيف نصنع وأين ما وعدتنا هذا فرعون خلفنا إن أدركنا قتلانا والبحر أمامنا إن دخلناه غرقنا قال الله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب بعصاك البحر فضربه فلم يطيعه فأوحى الله إليه أن كنه أي كلمه بالكنية ضربه وقال إن فلق يا أبا خالد بإذن الله فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وظهر فيه اثنا عشر طريقا لكل ست طريق وارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل وأرسل الله الريحة والشمس على قعر البحر حتى صار يبسا فخضت بنو إسرائيل البحر كل صبت في طريق وعن جانبيهم الماء كالجبل الضخم ولا يرى بعضهم بعضا فخافوا وقال كل صبت قد قتل إخواننا فأوحى الله تعالى إلى جبال البائي أن يتشبكنا فصار الماء شبكا قط طاقات يرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين فذلك قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر بالنسبة لعدم ظهور التفسير على الشاشة وأنا مشارك عندي فكونوا غير ظاهر فهنا في مشكلة فنتجاوز هذا ظاهر عندي بالمشاركة يعني. أنا مشارك عندي وظاهر في التليجرام فممكن متابع تابعوا من كريف فأنجيناكم قال من آل فرعون ومن الغرق وأغرقنا آل فرعون أي فرعون وجيوشه وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر فراه منفلقا قال لقومه انظروا إلى البحر انفلق من هيبتي حتى أدرك عبيدي الذين أبقوا ادخلوا البحر فهاب قومه أن يدخلوه وقالوا له إن كنت ربا فادخل البحر كما دخل موسى وكان فرعون على حصان أدهم ولم يكن في خير فرعون فرس أنثى فجاء جبريل في صورة هامان على أنثى وديق أي شهي وهي التي في فرجها بلد فتقدمه وخاض البحر فلما شم أدهم فرعون ريحها اقتحم البحر في أثرها ولم يملك فرعون من أمره شيئا وهو لا يرى فرس جبريل واختحمت الخيول خلفه في البحر وجاء ميكاير على فرس خلف القوم يشحبهم ويسوقهم حتى لا يشوذ رجل منهم ويقول لهم الحق بأصحابكم حتى خاضوا كلهم البحر وخرج جبريل من البحر وهم أولهم بالخروج أمر الله البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم وغرقهم أجمعين وكان بين طرفي البحر أربعة فراسق وهو بحر قلزم طرف من بحر فارس. والقلزم بضم القاف وسكون اللام وضم الزاي والميم والضم الزاي وميم مليدة كانت على ساحل البحر من جهة مصر وعليها تدمية بحرها مليدة كانت على ساحل البحر من جهة مصر وبينها وبين مصر نحو ثلاثة أيام وقد غربت ويعرف اليوم موضعها بالسويس تجاه عجرود منزل ينزله الحاج المتوجه من نصرة إلى مكة وبالقرب منها غرق فرعون وذلك بمرأة من بني إسرائيل فذلك قوله عز وجل وأنتم تنظرون إلى مصارعهم وإذ وعدنا قرأ أبو عمر وأبو جعفر ويعقوب وعدنا بقصر الألف من الوعد والباقون وعدنا بألف من المواعدة موسى اسم عبري عرجل سمي به لأن تابوته وجد بين الماء والشجر والماء في لغتهم مو والشجر شا ثم قلبت الشين المعجمة في العربية قرى أبو عمرو وحمزه والكسائي وخلف موسى بالإمالة حيث وقع وهو موسى ابن عمران ابن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب ابن إسحاقة بن إبراهيم الخليل عليهم السلام عاش موسى مائة وعشرين سنة ومات في سبعة آذار لمضي 1626 وستمائة سنة من الطوفان وبين وفاته والهجرة الشريفة الإسلامية 2348 سنة وقبره شر وقبره شرقي بيت المقدس بينهما مرحلة من الروايات طبعا في أقوال كثيرة في موضوع عمر في عمر البشرية يعني بعد سيدنا آدم عليه السلام أقوال كثيرة عند بني إسرائيل والمؤلف هنا نلاحظ وسبق قبل ذلك يعني لما ذكر التاريخ من آدم عليه السلام إلى الهجرة الهجرة النبوية يعني وكذلك هنا عندما يذكر بين آدم أو بين الطوفان وموسى نجد ان المدة يعني نشعر المدة قليلة يعني هذا قوي عند بني إسرائيل يعني الاخبار وضيف ذلك يعني من الأمور يدل على ان الأوفاق في ذلك أنه أكثر من هذا. إنه أكثر من هذا. الذي يذكر هنا يعني على قول يسير عليه يعني لا نقف عليه كثيرا في التدقيق نقول 1600 و يعني من من سيدنا نوح إلى سيدنا موسى مدة الذي ذكر هنا مدة أقل من المدة بين سيدنا موسى والهجرة. يقول وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة أي انقضاء قرأ الكسائي ليله بإمالة اللام عند الوقف ليلة بإمالة اللام حيث وقف على هائل التأنيف وقلنا بالليل دون النهار لأن شهور العرب وضعت على سير القمر وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إيها فوعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة فقال موسى إني ذاهب لميقات ربي آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون به وما تذرون ووعدهم أربعين ليلة ثلاثين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وقيل ذي الحجة وعشر من المحرم واستخلف عليهم أخاه هارون فلما أتى الوعد جاء جبريل عليه السلام على فرس يقال له فرس الحياة لا تصيب شيئا إلا حية ليذهب بموسى إلى ربه فلما رأىه السامري وكان رجلا صائغا من بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة وهنا ضبطها سامرة وهذا يعني غير صحيح. هي سامرة والنسبة إليها سامري قال واسمه ميخا بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروب وفتح الخاء المعجمة وبعدها ألف وكان منافقا أظهر الإسلام وكان من قوم يعبدون البقر فلما رأى جبريل على تلك الفرس ورأى موضع قدم الفرس يخضر في الحال قال إن لهذا شأنا وأخذ قبضة من طربة حافر فرس جبريل قال اكرمته ألقي في روعه أنه إذا ألقي في شيء غيره وكان بن إسرائيل قد استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر بعلة عرس لهم فأهلك الله فرعون وبقيت تلك الحلي لهم في أيدي بني إسرائيل فلما فصل موسى قال أسامري البني إسرائيل إن الحلية التي استعرتموها من قوم فرعون غريمة لا يتحل لكم فاحفروا حفرة وادفنوها فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه فلما جمعت الحلي صاغه السامري عجلا في ثلاثة أيام ثم القى فيها القبضة التي أخذها من تراب فرس جبريل فخرج عجلا من ذهب مرصعا بالجواهر كأحسن ما يكون وخار خورة فقال السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي فتركه ها هنا وخرج يطلبه وكان بنو إسرائيل قد اختلفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليله يومين فلما مضى عشرون يوما ولم يرجع موسى وقعوا في الفتنة وعبدوا العجلة كلهم إلا هارون مع ثني عشر ألف رجل فذلك قوله تعالى ثم اتخذتم العجلة قال إلها من بعده أي من بعد ذهابه إلى الطور قرى ابن كثير وحفص ورويس اتخذتم حيث وقع باظهار الذل والباقون بادغامها وأنتم ظالمون ضارون لأنفسكم بالمعصية واضعون العبادة في غير موضعها ثم عفونا محونا عنكم ذنوبكم من بعد ذلك من بعد عبادتكم العجلة لما تبتم قرأ ابو عمرو من بعد ذلك بادغام الدالي في الذال وشبهه حيث وقع لعلكم تشكرون لكي تشكروا وشكروا كل نعمة ألا يعص الله بعد تلك النعمة وإذا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان هو التوراة أيضا ذكرها باسمين وكرر المعنى لاختلاف اللفظ ولأنه زاد في معنى التفريقة لأنه زاد في معنى التفريقة بين الحق والباطل ولفظة الكتاب لا تعطي ذلك لعلكم تهتدون بالتوراة. طبعا معلوم إنه هنا في إن الفرقان فيه أقوال ونفصل الفرقان بالتوراة تبقى توجيه يعني ووجه مختصرا قضية العطف وكيف أنه أنهما متماثلان الكتاب والفرقان فماذا ذكروا بعد ذلك فسرها بالتوراة على قول ثم بعد ذلك علل تسمية الكتاب ثم عطف طرقا عليه لعلكم تتدون بالتوراة والأقوال الأخرى رجع إلى قضية المغيرة من الأصل المغيرة وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجلة يا قوم إنكم ظلمتم أي أضرارتم أنفسكم باتخاذكم العجلة إلها قالوا فما نصنع قال فتوبوا أي فرجعوا إلى بارئكم خالقكم قرأ الدوري عن الكسائي باريكم بإمالة الألف في الموضعين واختلف عن أبي عمرو في اختلاس كسرة الهمزة وإسكان من باريكم في في الحرفين، فقرأ الدوري عنه بالاختلاس، وقرأ السوسيو بالإسكان، وقرأ الباقون بإشباع الحركة. قالوا كيف نتوب؟ قال فقتلوا أنفسكم. يعني ليقتل البريء منكم المجرم. ذلكم أي القتل. خير لكم عند باريكم فلما أمرهم موسى بالقتل قالوا نصبر لأمر الله. فجلسوا بالأثنية محتبين أي منتصبين ركبهم. وخيل لهم من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله او التقى بيد او رجل فهو ملعون مردوده توبته واصطق قوم عليهم الخناجر فكان الرجل وربنه واخاه وأباه وقريبه وصديقه وجاره فلم يمكنهم الا المضي لامر الله قالوا يا موسى كيف نفعل فرسل الله عليهم ضبابه وسحابه سوداء لا يبصر بعضهم بعضا وكانوا يقاتلون وكانوا يقتلونهم إلى المساء فلما كثر القتل دعا موسى وهرون وبكي وتضرع وقال يا ربي هلكت بني إسرائيل البقية البقية فكشف الله السحابة وأمرهم أن يكفوا عن القتل فتكشفت عن الوف من القتل فشد ذلك على موسى فأوحى الله إليه أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول منه الجنة فكان من قتل منهم شهيدا ومن بقي منهم مكفرا عنه ذنوبه فذلك قوله تعالى فتاب أي إن فعلتم ذلك فقد تاب عليكم تجاوز عنكم إنه هو التواب القابل للتوبة الرحيم قرأ أبو عمر إنه هو بإضغام الهائي في الهاء وإذ قلتم يا موسى لن لك أي لأجل قولك حتى نرى الله جهرة وذلك أن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار موسى سبعين رجلا من قومه من خيارهم وقال لهم سوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم ففعلوا فخرج بهم موسى إلى طور سيناء لميقات ربه فقالوا لموسى أطلب لنا نسمع كلام ربه فقال افعله فلما دنا موسى إلى طول سيناء من الجبل وقع عليه عمود الغمام وتغش الجبل كله فدخل في الغمام وقال للقوم اذنوا فدنا القوم حتى دخلوا في الغمام وخروا سجده وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهى وأسمعهم الله إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة أي صاحب مكة اخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني وتعبدوا غيري فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم فقالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره معاينة وذلك أن العرب تجعل العلم بالقلب رؤية فقال جهرة ليعلم أن المراد منه العيان يعلل التقييد به كلمة جهرة فأخذتكم الصاعقة الموت وقيل جاءت نار من السماء فأحرقتهم وأنتم تنظرون أن ينظروا بعضكم إلى بعض حين أخذكم الموت فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل واياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا فلم يزن يناشد ربه حتى احياهم الله رجلا بعد رجل بعدما ماتوا يوما وليله ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيونه وذلك قوله ثم بعثناكم أحييناكم والبعث إثارة الشيء عن محله يقال بعثت البعيرة وبعثت النائمة فانبعث من بعد موتكم قال قتالة احياهم ليستوفوا بقية آجالهم وارزاقهم ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثوا لعلكم تشكرون فعالي وظللنا عليكم الغمام ولا كيه يقيكم حر الشمس والغمام جمعوا غمامة من الغم وأصله التغطية والستر سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كن يسترهم فشكوا إلى موسى عليه السلام فأرسل الله غماما أبيض رقيقا أصيب من غمام المطر وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم الليلة إذا لم يكن قمر وانزلنا عليكم المن والسلوى أي التيه والاكثرون على أن المن هو الترنجبين وقيل هو شيء يتساقط على الشجر كالصمغ حلو الطعم فكان هذا المن كل ليلة يقع على أشجارهم مثل الثلج لكل إنسان منهم صاع فقالوا يا موسى قتلنا هذا المن بحلاوته فادعوا لنا ربك أن يطعمنا اللحم فأنزل الله عليهم السلوى وهو طائر يشبه السمان فكان الله ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طروع الفجر إلى طروع الشاش فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوما وليلا وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن ينزل يوم الست كلوا أي وقلنا لهم كلوا من طيبات أي حلالات ما رزقناكم ولا تدخروا لغد ففعلوا أي ادخروا فقطع الله ذلك عنهم ودود وفسد ما ادخروا فقال الله تعالى وما ظلمونا قال وما بخصوا حقنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمونا باستيجابهم عذابه وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة في الدنيا ولا حساب في العقبة وإذ قلنا لهم لما رجعوا من التين ادخلوا هذه القرية سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلها ومنه المقرات للحوض لأنها تجمع الماء قال والقرية بيت المقدس وقيل غيره فقلوا منها حيث شئتم رغدا موسعا عليكم قرأ أبو عمر حيث شئتم الثاء في الشين وقرأ أيضا هو وأبو جعفر وورش شئتم بياء ساكن بغير همز ودخلوا الباب يعني بابا من أبواب القرية وكان لها سبعة أبواب وقيل باب المسجد سجد أي ركعا خضاع منحنين وقول حطة أي حط عنا خطايانا أمير بالاستغفار نغفر لكم خطاياكم من الغفر وهو الستر فالمغفرة تستر الذنوب قرأ نافع أبو جعفر يغفر بالياء آخر الحروف مضمومة وابن عامر تغفر بتاء مضمومة واتفقوا على فتح الفاء والبقون بنون مستوح وكسر الفاء وروي عن أبي عمر الراء في اللام من نغفر لكم وروي عنه اظهارها والوجهان عنه صحيحان وقرأ الكسائي خطاياكم وخطايانا بإمالة فتحة الياء حيث وقعا وسنزيد المحسنين ثوابا من فضلنا فبدل فغير الذين ظلموا أنفسهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم فدخلوا يزحفون على أستاههم على أستاههم وقالوا بلغتهم حطاء سمقاثا استهزاء أي حنطة حمراء وروي أنهم قالوا حبة في شعره قال أبو جعفر قولا غير بإخفاء التنوين عند الغين قولا غيرا بإخفاء التنوين عند الغين وأبو عمرو قيل لهم بإضغام اللام في اللام وتقدم ضم الهائي وصلة الميم عند عليهم وإليهم ونحوها ونحوهما فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا من السماء قيل أرسل الله عليهم طعونا فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفا بما كانوا يفسقون يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى وإذ استسقى موسى طلب سقيا لقومه وذلك أنهم عطشوا في التيه فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعله فأوحى الله إليه كما قال فقل نضرب بعطف الحجر وكانت العصا من اس الجنة طولها عشرة أذر على طول موسى ولا شعبتان تتقدان في الظلمة نورا واسمها عليق حملها ادم من الجنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب فاعطاها موسى وأما الحجر فقال ابن عباس كان حجرا خفيفا مربعا على قدر رأس الرجل كان يبعوه في مخلاته فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاته فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه بعصاته فيذهب الماء وكان يسقي كل يوم ستة مائة ألف وقال سعيد جبير هو الحجر الذي وضع موسى ثوبه عليه ليغتسل ففر بثوبه ومر به على ملئ من بني إسرائيل حين رموه بالأدرة فلما وقف أتاه جبريل فقال إن الله تعالى يقول لك ارفع هذا الحجر فان لي فيه قدره ولك فيه معجزة فرفعه ووضعه في مشلاته خبر الحجر الذي جرى بثوب سيدنا موسى هذا خبر في الصحيح ال... هنا في تفسير سعيد بن ربطه بالحجر المذكور في الايه لكن في الحديث ليس في الربط هذا الربط هذا الحديث يذكر عند تفسير آية من يذكر هذه الايه التي ينقل عند هذا الحديث حديث بخاري آية الأحزاب لا تكونوا الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا قال فانفجرت أي سالت منه اثنتا عشرة عين على عدد الاسباط قد علم كل اناس مشربهم لا يدخل صوت على غيره في شربه كل واشربوا أي وقلنا لهم كل من المني والسلوى واشربوا من الماء فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال والعثيو أشد الفساد يتقلعوا في وعفي قال في أشد الفساد وان قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وذلك أنهم كرهوا وسائموا من أكل المن والسلوى وإنما قال طعام واحد وهما اثنان لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين كقوله يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من المالح دون العذب فدعوا لنا فسأل لأجلنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها قال والفو الخبز أو الحنطة وقيل الثوم وعدسها وبصلها قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى أخص وأردأ بالذي هو خير أشرف وأفضل وجعل الحنطة أدنى في القيمة وإن كان هو خيرا من المن والسلوى وأراد به أسهل وجودا على العادة اهبطوا مصرا يعني وإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من الأمصار فإن لكم ما سألتم من نبات الأرض وغربت جعلت عليهم وألزموا الذلة قال الذل والهوان بالجزية وهو ضد العز والمسكنة الفقر سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة فترى اليهود وإن كانوا أغنياء كأنهم فقراء فلا يرى في أهل المال أذل وأحرص على المال من اليهود قرأ حمزة والكسائي وخلف عليهم الذلة وبهم الأسباب قال وشبهه بضم الهائي والميم في الوصل حيث وقع وفقهم يعقوب في عليهم الذلة وشبهه ونافع وابن عامر وأبو جعفر وابن وعاصم يكسرون الهاء ويضمون الميم وأبو عمر يكسرهما وفقه يعقوب في بهم الأسباب وشبهه وباء رجع بغضب من الله ولا يقال باء إلا إذا رجع بشر يعني كان رجوع خاص يعني يطلق يقول هنا أنه يطلق على الرجوع إذا كان رجوعا بشر ذلك الغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله قال بصفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم في التوراة ويكفرون بالإنجيل والقرآن ويقتلون النبيين كشعية وزكريا ويحية قرأ نافع النبيئين والنبيؤون ونبيؤهم والأنبئاء والنبوءة والنبي بالمد والهمز حيث وقع فيكون معناه المخبر من أنبأ ينبئه لأنه إنباء عن الله وخالفه قالون في حرفين في الأحزاب يأتي ذكرهما في محلهم إن شاء الله تعالى وقرأ الباقون بترك الهمز وله وجهان أحدهما هو أيضا من الإنباء تركت الهمزة فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال والثاني هو بمعنى الرفع مأخوذ من النبوة وهو المكان المرتفع بغير الحق أي بلا جرم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي إن الذين آمنوا على الحقيقة والذين هادوا يعني اليهود سموا به لقولهم إن هدنا إليك أي ملنا إليك وقيل لأنهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل وقال أبو عمر بن العلاء لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة ويقولون إن السماوات والأرض تحركت حين, حين آت الله موسى التوراة الحركة المشهورة لليهود أثناء قراءتهم مليئة ولذلك كان بعض السلف ينكر على من يتحرك مثل هذه الحركة أثناء قراءة القرآن حين. بعض الناس أثناء الحفظ أو المراجعة أو أثناء قراءتي على الشيخ يتحرك حركة تشبه حركة يعني ذاهبا ووجائيا فبعض السلف كان يمكن ذلك لما فيها من مشابهات اليهود في قراءة كتابهم إن الذين آمنوا والذين هدوا النصار قال سموا به لقولهم نحن أنصار الله وقيل لأنهم نزلوا قرية, قرية وقالوا لها ناصر وقيل لاعتزائهم إلى نصرة وهي قرية كان ينزلها عيسى عليه السلام جمع صاب صابع أصله الخروج يقال صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين آخر وهم قوم عدل عن اليهودية والنصرانية وعبد الملائكة ويستقبلون القبلة ويوحدون الله ويقرؤون الزبور قرى أبو عمر وحمزة والكسائي والكسائي وخلف والنصار حيث وقع بالإمال والباقون بالفتح فمن قرأ بالإمالة رقق الراء ومن قرأ بالفتح فخم فخمها وقرأ أبو جعفر وناكس الصابين والصابون بغير همز والباقون بالهمز من قال شرط محله رفع مهتبئ خبره آمن أي من الكفار بالله واليوم الآخر بالقلب واللسان وعمل صالحا قال وجواب الشرط فلهم أجرهم الذي يستوجبونهم تنانا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة تلخيصه من أخلص إيمانه وأصلح عمله دخل الجنة وإذا خذنا ميثاقكم أي عهدكم يا معشر اليهود ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل بالسريانية رفع الله فوق رؤوسهم الطور وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها فأدوا لما فيها من الآصار والأثقال وكانت شريعة ثقيلة فأمر الله جبريل عليه السلام فقلع جبلا على قدر عسكرهم وكان فرسخا في فرسخ فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كظلة أي كاستحابة وقال لهم إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم وبعث نارا من قبل وجوم وأتهم البحر المالح من خلفهم خذوا أي وقلنا لهم خذوا ما اتيناكم اعطيناكم بقوه بجد واجتهاد ومواظبه واذكروا واعلموا وادرسوا ما فيه لعلكم تتقون لكي تنتم من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبه فإن قبلتم والا رضختكم بهذا الجبل وغرقتكم في البحر وأحرقتكم بهذه النار فلما راوا ألا مهرب لهم منها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود فصارت سنة في اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا. ثم توليتم أي أعربتم من بعد ذلك أي من بعد ما قبلتم التوراة فلولا فضل الله عليكم ورحمته بالإمهال وتأخير العذاب عنكم لكنتم أي لصرتم من الخاسرين أي المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة كأنه رحمهم بالإمهال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أي جاوزوا الحد. وأصل السبت القطع وسمي بذلك يوم السبت لأن الله تعالى قطع فيه الخلقة وقيل لقطع أشغالهم فيه وتعظيمه بترك العادات والإتيان بالعبادات واختلف هل للقاضي أن يحضر اليهودية إلى مجلس الحكم في يوم السبت لسماع دعوة خصمه هنا يذكر مسألة فقهية تتعلق لذلك <تصفيق> قال واختلف هل للقاضي ان يحضر اليهوديه الى مجلس الحكم في يوم السبت لسماع دعوى خصمه والزامه بما يثبت عليه فمذهب الشافعي يحضر يوم السبت ويكسر سبته عليه وهو ظاهر عباره الحنفيه في كتبهم لاطلاقهم ان القاضي يحكم بين اهل الذمه اذا ترافعوا اليه بحكم الاسلام واختلف في مذهب مالك في كراههه طلبه فقيل يكره طلبه وتمكين خصمه من ذلك وقيل يجوز من غير كراههه واختر البساطي من علماء المالكية أنه يمنع المسلم من طلبه إلا أن تقوم القرائن أن المسلم اضطر إلى ذلك ولم يقصد ضررا وعند أحمد ليس للقاضي إحضاره يوم السبت لبقاء تحريمه عليه وروى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا منه وأنتم يهود عليكم خاصة أن تعدوا في السبت ولهذا لا يكره راته على إفساده مع تأكدي حقه لا يكره امرأته يعني إذا كان واحد متزوج, إيه؟ متزوج يهودية يعني لا يكره, لا يكره على إفساده مع تأكل حقه كزوج عليها قال والقصة في السبت أنهم كانوا في زمان داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فكانوا إذا دخل عليهم السبت لم يبقى حوت في البحر إلا اجتمع هناك حتى يخرجنا خراطم هن من الماء لأمنها حتى لا يرى الماء من كثرتها فإذا مضى السبت تفرقنا ولزمنا مقل البحر فلا يرى شيء منها فذلك قوله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبت لا تأتيهم ثم إن الشيطان وسوس إليهم وقال إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فعمد رجال فحفروا الحياض قال فعمد رجال فحفروا الحياضة حول البحر وشرعوا منه إليها الأنهار فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار فاقبل الموج بالحيتان إلى الخياض يوم السبت فلا يقدرون على الخروج لبعد عمقها وقلة مائها فإذا كان يوم الأحد أخذوها ففعلوا ذلك زمانا ولم تنزل عليهم عقوبة فتجرؤوا على الذنب وقالوا ما السبت إلا قد حل لنا فأخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا وأثروا وكثر مالهم فلما فعلوا ذلك صار أهل القريه وكانوا نحوا من سبعين ألفا ثلاثة أصنف صنف أمسك ونهى وصنف أمسك ولم ينهى وصنف انتهك الحرمة فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قالوا والله لا نساكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار واستمروا كذلك سنين فلعنهم داود وغضب الله عليهم لإصرارهم على المعصية فخرج الناهون ذات يوم من بابهم ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا بابهم فلما أبطأوا تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميعا قردة لها أذناب يعاوون فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا ولم يتوالدوا قال الله تعالى فقلنا لهم كونوا أمر تحويل وتكوين أي صيروا قردة خاسئين مبعدين مطرودين قال الخساء أبطأدوا الإبعاد قرأ الكسائي قردة بإمالة الدال حيث وقف على هائل التأنيف فجعلناها أي عقوبتهم بالمسخ نكالاً ويذكر الضمير الهاء عائد على أعاده على العقوبة فجعلناها نكالا أي عقوبة وعبة والنكال اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه ومنه نقول عن اليمين وهو الامتناع وأصله من النكل وهو القيد وجمعه أنكال لما بين يديها أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم من ذنوبهم قبل نهيهم عن أخذ الصيل وما خلفها وما حضرت من الذنوب التي أخذوا بها وهي العصيان بأخذ خيتان وموعظة أي تذكرة للمتقين للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يفعلون مثل فعلهم قال ويأتي ذكر أيلة ومحلها في سورة الأعراف عند تفسير قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إن شاء الله تعالى واختلف الأئمة في جواز الحيلة وهو فعل ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم فسد الذرائع مالك وأحمد ومنع منه وأباحه أبو حنيفة والشافعي والحيلة تسم من الاحتيال وهي التي تحول الماء عما يكره إلى ما يحب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قرأ أبو عمر أبو جعفر يامركم بغير همز والباقون بالهمز واختلف عن أبي عبد في اختلاف ضمط الراء واسكانها من يأمركم ويأمرهم وينصركم وينشعركم حيث وقع ذلك فقرأ الدوني عنه بالاختلاف وقرأ السوسي بالإسكان وقرأ الباقون بإجباع الحركة قال والهاء في بقرة ليست للتأنيث وإنما هي لتدل على أنها واحدة من جنس كالبطة والدجاجة ونحوهما وهي مأخوذة من البقر وهو الشق سميت به لأنها تشق الأرض للحراثة والقصة فيه أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه فلما طل عليه موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى فألقاه بفنائهم ثم أصبح يطلب ثأره وجاء بناس إلى موسى يدعي عليهم القتل فسأله موسى فجحدوا فاشتبه أمر القتيل على موسى وذلك قبل نزول القسامة في التوراة فسألوا موسى يدعو الله ليبين لهم بدعائه فدعا موسى عليه السلام فأمرهم بذبح بقرة فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا تتخذنا هزوة أي تستهزئ بنا أن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر ولم يدرم الحكمة فيه قرى حمزة وخلف هزءاً بجزم الزاي وقرأ الباقون بضم الزاي وحفص بإبدال الهمزة واون قال موسى أعوذ بالله أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين المستهزئين لأن الهزأ من أفعال الجاهلين فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوه ولو أنهم عمدوا إلى أن بقرة فذبحوها لأجزاءت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم وكانت, وكانت تحته حكما وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجل صارح له ابن ضف وله عجلة أتى بها إلى غيضة وقال اللهم استودعك هذه العجلة لبني حتى يكبر ومات الرجل وصارت العجلة في الغيضة عوان وكانت تهرب من كل من رآها فلما فلما كبر ابنه كان بارا بوالدته وكان يقسم الليلة ثلاثة أثلاث يصلي ثلثا ويلام ثلثا ويجلس عند رأس أمه ثلثا فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فيأتي به إلى السوق فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدق بثلثه ويأكل بثلثه ويعطي لوالدته ثلثه فقالت له أمه يوما إن أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيضة كذا فانطلق فدعو إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وكانت البقرة تسمى المذهبة أو المذهبة لحسنها وصفرتها. فاتى الفتى الغيضة فرأها ترعى فصاح بها وقال أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فاقبل ترعى حتى وقفت بين يديه فقبض على عنقها يقودها. فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى فقالت أيها الفتى البار بولدته اركبني فإن ذلك أهون عليك فقال الفتى إن أمي لم تأمرني بذلك ولكن قالت خذ بعنقها فقالت البقرة وإله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي أبدا فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقرع من أصبه وينطلق معك لفعل ببرك بأمك فسار الفتى بها إلى أمه فقالت له إنك فقير ولا مال لك ويشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل انطلق فبيع هذه البقرة قال بكم أبيعها قال بثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي وكان ثمن البقرة ثلاثة دنانير فانطلق بها إلى السوق فبعث الله ملكا ليري خلقه قدرته وليختبر الفتى كيف بره بوالدته وكان الله به خبيرا فقال له الملك بكم تبيع هذه البقرة قال بثلاثة دنانير وأشترط عليك بوالدتي فقال الملك له ستة زنانير ولا تستأمر والدك فقال الفتى لو أعطيتني وزنها ذهبا لم أخذه إلا برضا أمي فردها إلى أمه فأخبرها بالثمن فقالت ارجع فبيعها بستة زنانير على رضا مني فانطلق بها الفتى إلى السوق فأتى الملك فقال استأمرت أمك فقال الفتى إنها أمرتني ألا أنقصها من ستة زنانير على أن استأمرها. فقال الملك فإني أعطيك إثنى عشر دينارا على ألا تستأمرها فابى الفتى ورجع إلى امه فأخبرها بذلك فقالت إن الذي يأتيك ملك يأتيك في صورة ادمي ليجربك فإذا أتاك فقل له أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا ففعل فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى ابن عمران يشتريها منكم لقتيل يقتل في بني إسرائيل فلا تبيعها إلا بملء مسكها دنانير فأمسكواها وقدر الله على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها فما زالوا يستوصفون حتى وصف لهم تلك البقرة مكافأة له على بره بوردهه فضلا منه ورحمة فذلك قوله تعالى قال أدع لنا ربك يبين لنا ما هي أيماشيتها يعني ما على متوهيه فسال الله تعالى قال موسى إنه يعني إن الله يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر اي لا كبيرة ولا صغيرة والفارض المسنة التي لا تلد والبكر الفتاة الصغيرة التي لم تلد قط وحذفت الهاء من الفرد والبكر وحذفت الهاء منهما بالاختصاص بالاناث كالحائض والطالق والمرضع ونحوها عوان قال نصف بين ذلك أي بين الشيئين يقال عونت المرأة تعوينا إذا زادت على الثلاثين ففعلوا ما تؤمرون من ذبح البقره ولا تكرروا السؤال قرأ أبو عمر أبو جعفر ورش تؤمرون بسكون الواوي بغير همز والباقون بالهمزة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي خالص الصفرة يقال أصفر فاقع وأسود حالك وأحمر قان وأخضر ناضر وأبيض ناصع للمبالغة فسر النظرين إليها ويعجبهم حسنها وصفاء لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أسائمة أم عاملة إن البقر تشابه علينا ولم يقل تشابهت لتذكير لفظ البقر أي التبس واشتبه أمره علينا فلا تهتدي إليه وإن إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويم الله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد هنا ذكر في الحاشية أن التضري رواه عن ابن جريج معضلا قرأ حمزة وخلف وابن ذكوان إن شاء الله بالإمالة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول قال مذللة بالعمل يقال رجل ذليل بين الذل ودابة ذلول بينة الذل تثير الأرض تقلبها للزراعة ولا تسقي الحرفه قال بالسانيه أو غيرها من الآلات والحرث ما حوثه وزرع أي تحرث ولا تسقي. لاحظنا في التفسير وذكر قول يعني هو قول غريب ذكر بعض أهل العلم وبعضهم استنكره يعني عده من شاذ الأقوال يعني وذكر بعضه قول آخر يعني هنا إنها بقرة لا ذلول مذللة بالعمل هذا منفي هذا منفي ثم تثير الأرض الحراسة أثبتها أي تحرس ولا تسقي ونفى السقية وهذا نقله بعض أهل العلم عن يعني أن بعضهم ذكره حتى بيذكر في الوقف والابتداء في مسألة الابتداء بتثير الأرض يقول وقيل معناه لم تذلل للكراب وإثارة الأرض ولا هي من المواضح التي يسنى عليها لسقي الحرف ولا الأولى للنفس والثانية مزيدة لتأكيد الأولى والفعلان صفتان لذلول كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية كل هذا الذي يذكره في قول واحد يعني من قوله وقيل معناه كل هذا الكلام متصر وقول جبور المفسرين لكن هنا ذكر الأول بالجزم اللي هو قول إثبات الحرف ونفي السوق ذكره بالجزم ثم ذكر الثاني اللي هو قول الجمهور مش قول الجمهور بس يعني أصلاً لا خلاف فيها عند السلف أصلا في تفسيرها ذكره بصيغة الطبعية قال وقيل معناه وذكره بعد ذلك قال مسلمة قال برية من العيوب لا شيئة فيها قال لا لمعة فيها تخالف لونها فرى حمزة لاشية شيئة بالمد بحيث لا يبلغ الإشباع والكسائي يميل الياء حيث وقف على هاء التانيث قالوا أنا جئت بالحق أي بالبيان التام الشفي الذي لا إشكال فيه فطلبوها فلم يجدوها بكمال وصفها إلا مع الفتى وكان اسمه ميشا فاشتروها بملء مسكها ذهبا قرأ أبو عمرو وأبو جعفر جئت بياء ساكنه بغير همز والباقون بالهمز فذبحوها وما كادوا يفعلون من غلاء ثمنها والطرابهم فيها وكذا من أفعال المقاربة وإذ قتلتم نفسا هذا أول قصة وإن كانت مؤخره في التلاوة واسم القتيل عاميل فادرأتم فيها أصله تدرأتم ادغمت التاء في الدال وادخلت الألف مثل قوله استقلتم قرأ أبو عمرو وابو جعفر بغير همز والباقون بالهمز ومعناه اختلفتم فيها والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون إن القاتل كان يكتم القتله فقلنا بربوه يعني القتيل ببعضها أي ببعض البقرة وذلك البعض هو العظم الذي يلي الغضروف وهو المقتل في قول ابن عباس وأكثر المفسرين في قول ابن عباس وأكثر المفسرين وقيل بذنبها ففعلوا ذلك فقام القتيل حيا بإذن الله تعالى وأوداجه تشخب دم وقال قتلني فلان ثم سقط ومات مكانه فحرم قاتله الميراث وقتله موسى قصاصا ثم أمرهم موسى بسلخ البقرة فلما سلخوها ملؤوا جلدها ذهبا وأعطاه موسى لميشة وفي الخبر ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة وفي إضمار تقديره فضرب فحيا كذلك يحيي له الموت كما أحيا عاميل ويريكم آيال لعلكم تعقلون المراد منكم فتمنعون نفوسكم عن هواها أما حكم هذه المسألة في الإسلام نتكلم بقى في مسألة فقية أما حكم هذه المسألة في الإسلام إذا وجد قتيل في موضع لا يعرف قاتله قال فإن كان ثالوث على إنسان وهو العداوة الظاهرة كما بين القبائل أو ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء فتفرقوا عن قتيل يغلب على القلب أن القاتل فيهم أو وجد قتيل في محلة أو قرية كلهم اعداء القتيل لا يخالطهم غيرهم فيغلب على القلب انهم قتلوه فادعى الولي على بعضهم فعند مالك والشافعي واحمد يحلف المدعي خمسين يمينا إن كان الاولياء جماعه فتقسم الايمان بينهم بالحساب ثم بعد حليفهم ياخذون الديه من عاقله المدعى عليه ان ادعوا قتل خطا وان ادعوا قتل عمد فمن ما المدعى عليه ولا قود على الجديد من قولي الشافعي فقال مالك واحمد بوجوب القوى ومن اللوث عند مالك قول المجروح الحر البالغ المسلم دمي عند فلان عمدا وضرب قبل أن يموت ذكر هذا واستدل بهذه النازلة في قصة البقره على تجويد قول القتيل وأن تقع مع القسامة وإن لم يكن على المدعى عليه لوث فالقول قوله مع يمينه قال وإن لم يكن على المدعى عليه لوث فالقول قوله مع يمينه ويحلف يمينا واحدة عند مالك ولم يحلف عند أحمد على المذهب المشهور عنه وعنه رواية ثانية يحلف يمينا واحدة وهو أظهر واختاره جماعة من أصحابه قال والأظهر من مذهب الشافعي تغليظ اليمين بالعدد بأنه يمين دم فيحلف خمسين يمينا وعند أبي حنيفة لا حكم للوث ولا يبدأ بأمين المدعي بل إذا وجد قتيل في محلة يختار الولي خمسين رجلا من صرحائهم فيحلفهم أنهما ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا ثم يأخذوا الدية من سكانها وإن ادعى على غيرهم ولا بينة لزم المدعى عليه أمينا واحدة كسائر الدعاوة وتسقط القسامة عن أهل المحلة ثم قست قلوبكم يبست وجفت وجفاف القلب خروج الرحمة واللين عنه من بعد ذلك قال من بعد ظهور الدلالات وما تقدم أمر القتيل وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى في الغلظه والشدة كالحجارة أو قال بل أشد قسوة وإنما لم يشبهها بالحديد مع أنه أصل من الحجارة لأن الحديد قابل للين فإنه يلين بالنار وقد لنا لداود عليه السلام والحجارة لا تلين قط ففضل الحجارة على القلب القاسي فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار قيل أراد به جميع الحجارة وقيل أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأصباط وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أراد به عيونا دون الأنهار وإن منها لما يهبط ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية الله وقلوبكم لا تلين ولا تخشعوا يا معشر اليهود فإن قيله الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى قيل الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإلهامه ومذهب أهل السنة أن لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره فلا صلاة وتسبيح وخشية قال الله وإن من حين إلا يسبح بحمده وقال والطير الصفات كل قد علم صلاته وتسبيحه وقال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر الآية فيجب على المرء الايمان به وياكل العلم الى الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون قال وعيد وتهديد قرب ابن كثير يعلمون بالغيب والباقون بالخطاب مناسبا بقوله تعالى ثم قست قلوبكم قولوا تعالى أفتطمعون؟ قال افترجون يريدوا محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه واصل الطمع نزوع النفس الى شيء ما شهوه أي لكم يصدقكم اليهود بما تخبرونهم به قرأ أبو عمرو أبو جعفر وورش يؤمن بغير همز والباقون بالهمز وقد كان فريق منهم أي طائفة من اليهود يسمعون كلام الله يعني التوراه ثم يحرفونه يغيرون ما فيها من الأحكام من بعد ما عقلوه وعلموه كما غيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجل وهم يعلمون أنهم كاذبون ثم أخبر عن صنعهم فقال. وإذا لقوا الذين آمنوا يعني منافق اليهود الذين آمنوا بألسنتهم إذا لقوا المؤمنين المخلصين قالوا يمن كإيمانكم وإذا خل رجع بعضهم الذين لم ينافقوا إلى بعض الذين نافقوا وهم رؤساء اليهود لاموهم على ذلك وقالوا ممكنين عليهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما قضى الله عليكم في كتابكم وأعطاكم من العلم أن محمد حق وقوله صدق ويقال للقاضي الفتاح وأصل الفتح إزالة الإغلاق ليحاجوكم به ليخاصموكم يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويحتجوا بقولكم عليكم فيقولون قد أقررتم بانه نبي حق في كتابكم ثم لا تتبعونه وذلك أنهم قالوا لأهل المدينة حين شاوروهم في التاع محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به فإنه حق ثم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به لتكون لهم الحجه عليكم عند ربكم في الدنيا والآخرة افلا تعقلون أنهم إذا علموا ذلك احتجوا به عليكم ثم استفهم فقال لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون قال يخفون وما يعلنون يبدون يعني اليهود قرأ أبو عمرو يعلم ما بادغام الميم في الميم ومنهم أميون أي من اليهودي لا يحسنون القراءة ولا الكتابة جمع أمي منسوب إلى الأم كأنه باق على من فصل من الأم لم يتعلم قراءة ولا كتابة لا يعلمون الكتابة إلا أماني وهي جمع الأمنية وهي التلاوة حفظا من غير معرفة معناه قرى أبو جعفر أماني بتخفيف الياء كل القرآن حذف إحدى الياءين استخفافا والباقون بالتجديد والمراد بها الأشياء التي كتبها علماؤه من عند أنفسهم ثم أضطوها إلى الله عز وجل من تغيير نعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وإنهم أي وما هم إلا يظنون ظنا وتوهما لا يقينا كلامه في الأماني كأنه في يعني جمع أو كأنه هو مش جمع أو وكأنه خلط بين القولين في الأماني فويل قال هي كلمة يقولها كل واقع بهلكة بمعنى الدعاء على النفس بالعذاب للذين يتبعون الكتابة أي المحرف بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم وزواب حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به فعمدوا إلى صفته في التوراة وكانت صفته فيها حسن الوجه حسن الشعر أتحل العينين ربعة فغيروا وكتبوا مكانها طوال أزرق سط الشعر فإذا سألهم سفلتهم عن صفته قرأوا ما كتبوا فاجدونه مخالفا لصفته فيكذبونه قال الله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني كتبوا بأخوسهم اختراعا من تغيير لعفه صلى الله عليه وسلم وويل لهم مما يكسبون من المآكل قرأ أبو عمر ورويس عن يعقوب الكتاب بأيديهم بإضغام الباء الأولى في الثانية نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله المره القادمه نسال سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا عملا صالحا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك